شركه الهدى <سؤال> ش ر ك م دعويه ا غير ربحيه أ ا ت ك مضمون اجتماعي ل ن وقاسمهما لفضيله <تصفيق> الدكتور م ح ا ت ب النابلسي ل و س و ع ه النابلسي ل ل ع ل ن م الاسلاميه خ